أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَاجَلٍ مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بلقاء ربهم لَكَافِرُونَ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 تشرن تنتشرن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا, لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آيات أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كل له قَانِتُونَ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عليه وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 وَإِذَا مس الناس ضرهم بعوا ربهم منيبين إليه ثم إِذَا أذاقهم منه رَحْمَةً إِذَا فريق منه بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون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 ألكهم المفلحون وما تيت من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما تيت من زكاة تريدون وجه الله فلئكهم المضعفون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 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت عيد الناس ليذيقهم, ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين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 124. وذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فراوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون 126. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا واللوم مدبرين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 ولِمَثَلٌ وَلَئِنْ جَآتَهُ بِآيَاتِ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَقُولَنَا الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ أَنْتُمْ إلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق